نحن تكلمنا عن اثر لم يكن لدينا اننا عارف منهم المتزلين يقولون بالمبادئ او الاصول الخمسة لكن اثر هذه المبادئ على نفسية الانسان وعلى حركة الانسان وفي اعجابته لله وفي حركته في للحياة كذلك تكلمنا عن الاشاعرة كما رأيتم كل وضع من اوباع الاشاعرة تكلمنا وهذا هو المهم لدي انا قل يقول الاشاعرة يقول كذا قضية فكري يخصهم ولكن ليس لها اثر على حركة الانسان لدينا كم هي خطيرة تلك الأفكار لأن الإنسان أسير لأفكاره وإرادته كما نبين في أمر المحاضرة منطلق من أبدا من أين تنطلق الإرادة تنطلق من قوة الدافع ومن العزم قوة الدافع وهي الضغضة الرغبة, الرغبة بتحصيل شيء محبوب وضعه الله في قلب الإنسان كتحصيل الزوجة كتحصيل المال كتحصيل الخلق الملك تحصيل الملك وما تحصيل الملك والخلق الذي الملك الذي لا ينوله الخلق هذه هي قوة الذات لدى الإنسان، ثم العلم، ولذلك إذا كان العلم مشوه كانت قادة الإنسان مشوهة، وكانت النتيجة أن الإنسان كله على ماذا؟ لا عندما يوجهه لا يأتي بخير. من الذي يعتقده أن حركة الإنسان متقلدة بما يسمى بالإيمان؟ من الذي يعتقده إذا قال أنا شيوخ؟ انا شيوعي تستطيع ان تجمي الشيوعية في جملة هي تعتبر الدينامو لمحرك هذا الانسان لقاعدة ما لنقطة ما يرتكز عليها فتتحرك انفعالاته وسلوكه يتحدد من خلال هذه الجملة اذا قال انا نصراني اذا قال انا يهودي فتتحدد ذكرته في نقطة ما يرجع اليها بالنسبة الى في نقطة واحدة طبيرة. إذا تشوهت تشوه الإنسان المسلم بعد ذلك وإذا توضحت هذه النقطة صار الإنسان سليم معافأ لا يعبد إلا إله واحدا وينطلق وهو بعيد عن مظاهر التشوهات النفسية والسلوكية في حياته هذه النقطة هي التي صنعت المسلم الصحاب بوضوحها وجلائها وصحتها وموافقتها للحق وهذه النقطة بفسادها التي صدعت المسلم المشوه في الأسور الفائتة وفي أسورنا هذه هذه النقطة هي موضوع فهم الإيمان قلنا أن أول نقطة بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أنهم قالوا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما قالوا هذه الكلمة صار إنسان آخر وكل ما أتى بعدها من تشريع ومن دين ومن عطاء والصحابي في حركة الحياة لخدمة دين الله وفي عبوديته لله هو منقلة من هذه الكلمة العظيمة ونحن من هذه الكلمة العظيمة بالسبب المفاهيم المشوعة نسمع مثل هذا الضلال الذي نائش بسبب ضلال فهمنا لهذه الكلمة نحن كذلك وبسبب وضوح الحق في هذه الكلمة لدى الصحابي كان الإنسان سليما معاً، وحركته موافقة للحق. وبعد ذلك صنعت النتائج الدنيوية والنتائج الخروجية. إذا هذه الكلمة هي كلمة الإيمان المنطلقة من لا إلى عبد الله محمد رسول الله. كلمة التوحيد هي التي تصنع الإنسان بوضوحها وهي التي تدمر الإنسان إذا أصابها الغرش والفعل. واضح أن هذه قضية يجب أن نفهمها. وراء نسب أن الإيمان واضح في قلوبنا لأنه يظن أن الإيمان هو ما تعلق بمسائل الغيب أنا أرى وأقرأ لبعض الذين ينتسبون إلى الفكر الإسلامي يقولون القضية ليست قضية إيمان فيما يظهر منها ووجات وتشوء وضلال وانحوار في حياة المسلمين ليس مبعثه وليس سببه وقضية الإيمان إنما هي قضية فهم حركاء بعد ذلك لأنهم يظنوا أن الإيمان هو ما تعلق بقضايا تصديق أخباره غير النصر المؤمن لأنه يؤمن بوجود الملائكة ويؤمن بوجود الجنة ويؤمن بوجود النار ويؤمن بوجود الأجر ويؤمن بوجود الحساب فيظن أن هذا الإيمان وقد استوى في عقل الإنسان فإيمانه صحيح أين التشمع بعد ذلك؟ تشمعه في أفكائه في فهمه لحركة الحياة وهذا ضلال وانحراط في فهمه للإيمان أولا ثانيا للسؤال هل الصحابي من الذي أعطيه وهذا الصحابي من سهم حركة الحياة حتى يكون إنساناً سليماً من نقطة شيء أعطى هذه الكلمة فأول نقطة بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لذلك تشهد بعد ذلك منها العطاء الإلهي بالتشريعات والإداية والإكرام العطاء هو أنها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيما بعد ذلك إطار الجماعة إطار الجماعة الأول قضية بعث بها رسول الله القوية الثانية الإطار العملي التحليلي وهو الجماعة وكلاهما قد شوه في إسلامنا قد شوه أي كما رأينا لا إلا إلا الله أصابه, أصابه أصابها الانحرار في مفاهيمنا في قبلنا. وكذلك الجماعة انفرط أقدها العملي، وانفرط قبل ذلك قبل انفراط أقدها العملي، الحياتي في واقع المسلمين انفرط مفتومها في أذهاننا أصار المسلم كما ترى متكلّن على مولاه أينما يوجده لا يأتي بخير لا يأتي بخير عبثاً يعمل بإسناد الحكومة الإسلامية فلا يأتي بخير بيجيب الكفار كما جاهد أباءنا الصليبيين والمستعمرين جاهدوا جاهدواهم فاترقوا المستعمرين أتوب القوميين والكفار بعد موضوع الإيمان الجماعة الإسلامية الآن يقاتل اليهود ولا يقدّم وجود حماس ولا يقدّم من وجود منظمة التحرير. ليخبرك أي ما يوجه الواتف الخير ليه دي ماذا يصمع حركته غير منضبطة بهذه القضية العظيمة لا إله إلا الله محمد ورسول الله فذلك المهمتنا أن نعيد هذه الألفاظ إلى نصاعتها أن نرجع إلى كلام الأوائل و بعد ذلك التشوه الذي حصل في بلادنا وفي قطعنا وفي حياتنا وفي أفرادنا وجماعتنا من أجل هذا هذه القضية مهمة إذا لم تفهم خلاص ما في قيمة أو تقرأ فقه و اقرا كما تسمع فستكون مشوع و اقرا علم الحديث كل كل ما قال من الالفقه ما هو قيمه الفقه يخدم قضية التوحيد اما هو فرع منها و مادة لها بالصوره فقط يعني الفقه له و دليل الله في من قضيه التوحيد انه هو فرع بان اخذ فائده منها وان ماذا مندى انها بالقورة اطعب وهي دائرة متصلة كما تعود يخرج منه التوحيد الصافي ويرجع بالعبالة الصحيحة بالقوة الى التوحيد دائرة توفيه وتأخذ الحديث لماذا الحديث لماذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل التوحيد يقل منه لماذا اي مسألة لماذا, لماذا؟, لماذا الجهاز للتوحيد لماذا القضية التوحيد القرآن كتاب التوحيد فإذا هذه القلوبة مشروعة يدعو كما يصمع كثير من بلاد المسلمين ومساجدهم لا يحتفر هذه لكن نبين بالصور كيف الأمور صارت سرطانية في أبداننا يعني هناك لما هو تشوه تضخم أكثر من اللازم وضمور أقل من الحقيقة فالنسلم الآن في مساجد لما يريد أن يعبد الله ويصمعوا خيراً ما لا يصمعه يجبهوا ويقول يلا أنا الخير فأذهب ويقرأوا بالحركات التجويد دائما لما بكسلوا بطربوا حلقات التجويد ولما ينشطوا ما لا يصنعوا حلقات التجويد لا يصنعوا اسمعنا دائما لا يقولها اعملنا شيء ولكنك لن تستفي حتى دفنا هذه القضية التي سنتكلم عليها سنتكلم عليها بوضوح وهي التي تفيدنا في الاحكام على الناس وهي تفيدنا في تربية انفسنا ومقدار عمق حرفتنا في انطلاقا من هذا من هذه قديس كبر مش راع بابن الله وتوحيته وحديثه وأرشاده مسمى الإمام أنجز السنة والجماعة أريد إخواني أن هذه الساتحة هي رب القرآن سر المثاني وهي القرآن النبي القرآن ذلك قال العلماء أن الفاتحة هي تحوي القرآن كله وهذا حق فالراجع إليها يرى أن ما خرج في القرآن من تشريعات وأحكام وعطاءات كله تجد أصله ولبه في داخل الفاتحة فقال أولماءنا عليهم رحمه الله أما التوحيد مداره على آية هو لب الفاتحة قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعلم والله عز وجل. كله مربوط بهذا لب الفاتح اياك نعبد و نستعين. نستهد كما ترون العبادة هو القصد. انت تفعل فعلا انت تفعل فعلا تقصد به احدا العبادة هو... ما معنى عبد, عبد اولا عبد لغة طائع خاضع نمتثل امر اذا هو يعمل امرا يمتثل فيه ل... فهو يعمل له إما أن يخدمه فيكون هذا الثال خبرة له إذا هو يقصد هذا الثال وإما أن يمتثل أمره في حركة سلوك مجرد جراد الأمر كان يقول له نعم هو قد لا لكن يمتثل أمره فهو طائع له إذن العبادة هي حركة إنسانية في الإنسان يقصد به غيره فإياك نعبد هي قصد الإنسان لطاعة شلم قصد الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى إياه نعبده أي ماذا هنا؟ إذا هو يقصد فعل أو يقصد أفعاله لواحد وهو إياه نعبده وهو الله. إذا أن الاستعارة هو يسعى لفعل غيره الاستعارة يطلب منه أن يطيع أنا محتاج لك أريدك أن تعطيني إذا هو ماذا فعل هنا؟ يطلب منه. فهو في أعماله يقصد الأفعال لواحد وفي حاجاته يطلب من واحد من واحد من واحد فقط إذا هو لابد من واحد لابد من توحيه أن لا تقصد بكل أفعالك إلا واحد وأن لا تطلب جميع حاجاتك إلا من واحد فهذا الذي مبعث قرآت دين الله أن لا تقصد أنظر هو ليست ليس بالنظر الى المفعول به وليس بالنظر الى المقصود وليس بالنظر الى المطلوب منه ولكن كما ترون هذا التوحيد هو فعل الانسان هو يوحد فعله وفعل الانسان اما ان يفعل واما ان يفعل يعني انت ما انت حركاتك كلها اما ان تطلبك إذا إما أن تفعل من غيرك إما أن تأكل إما أن تشرب إذا أنت تفعل أفعل أو تطلب من غيرك إذن جميعوا إذن انتبهوا لهذه القضية إذن القض وطلب هو حركة الإنسان حركة إرادة الإنسان بغض النظر عن المقصود بغض النظر عن المطلوب منه ما تكلمنا عن المطلوب منه فهنتم هذا هو التوحيد الذي يبويس به الأنبياء إذن هو حركة لواحد إما إرادته بأن يقصد أفعاله أن لا تكون إلا له أمنه له أو ينتصد أمره لما هو طلب منه أو يستعين به على حاجاته وعلى أموره فهو لواحد هي يستعين إنسان الآن هذا هو التوحيد الذي قائص به رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نريد أن نرى هذا المقصود من افعال من او قاصد افعال الطالب هذا, هذا الامر المهم وهو الذي بيث به رسول الله صلى الله عليه وسلم الان نريد ان نرى ما هي صفات و افعال هذا الفعل هو الذي هل هناك صاحب يجلى بهذا الواحد مشاركه في غيره الانسان الاذاء الانسان اما يكون ذاتا او المخلوق او الشيء بيطمقه ذاتا وافعالا وصفاتا كما انت ذات وماذا وفيك افعال وفيك ماذا وفيك وصفات هذه بالنسبة الى الله عز وجل ذاته واحدة وصفاته واحدة وهذه الافعال لم فيه فيها غيره فاذا خلق فاذا خلق فهو واحد الذي خلق ما خلق اين ومن يخلق في هذا الوجود خالقهم واضح اخواني وكذلك صفاته والله من صفاته انه رحيم فالرحيم باطلاق لا يشارك بهذا الاطلاق وهذا العموم الا من الله سبحانه وتعالى الان نتحدث عن المقصود وعن المطلوب تحدثنا عن ارادة الانسان في ان يقصد وان يطلق الان نريد ان نعرف ما هو المقصود فهذا المقصود وهذا المطلوب واحد في ذاته، واحد في صفاته واحد في أفعاله. إذا نحن أثبتنا له الوحدانية، أثبتنا له أنه هو الواحد في أفعاله وتفاته. فهذا التسم الآخر الذي يسمى الإثبات معه أولًا، عرفنا من هو هذا الإله، واثبتنا له. فهذا التأكد الآخر الذي يسمى الإثبات والمعرفة. التوحيد اثبات ومعرفة اذا التوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصبح هذا الانسان في كلها لأن الانسان اما يقصد وانا يقصد هذا الانسان في كل حركاته بواحد سلما برجل سلما يا سلما لهذا الاله لواحد لا يقصد في أفعاله إلا الله قد يقول قائل هل المباحات هي قرض لله؟ هي قرض لله؟ المباحات قرض لله كالنوم وأنواع الأشربة وأنواع الزهور لو لا الإذن بها لما أصرف هذا فإذا أنت عندما قلت مباحة تعاملت معها بحسب التحسينات لديك انها محسنة ولا محسنة اذا ما هو بإذن الشارع اذا انت انت فيت ابن الشارع في هذه الافعال اذا هي عبادة اذا هي قصد طاعة الرب بانها مباحة لانه انقفض منك ان تعتقد اباحتها وان تمارس بعد ذلك سلوكك على حكم اباحتها اذا ان الدنيا اما جميع اعمالك جميع اعمالك اما حلال او حرام او مكروه او مستحط او مباح ففي جميع عمالك انت لا تقصده الا الرب سبحانه وتعالى ثم بعد نظرنا الى افعال المقصود به فوالدنا انه لابد ان نثبت له صفات لابد ان نعرف له الصفات، ونفع اعرف له افعاله ونثبت لواحد فهذا بدل يسمى انها بتوحيد الاسباك والمعرفة اذا كيف جاءت القضية على هذه الصفة ان كنا لا يتحرك ولا يفعل ولا يقوم إلا لواحد، فهو في جميع إراداته حتى في كل سكن، في كل نفس، في كل شيء هذا يكون لنا الواحد. الآن نريد أن نرى هذا إنتبهوا نريد أن نرى إرادة الإنسان نريد أن نرى نريد أن نفسر الآن ماذا إرادة الإنسان ماذا يفعل الإنسان؟ تفكر ما يفعل الإنسان من جهة علاقته مع الآخرين، في له علاقة مع الله، صحيح؟ في له علاقة مع الآخرين. الآن جميع أفعال الانسان وطلباته ممن من, من؟, من واحد إذا نرى هذا الإنسان ما هي علاقاته في الموجود؟ ما هي علاقاتك أنت في الموجود؟ أول شيء علاقتك مع هذا الواحد وهو الله. بما يسمى بأن طلب منك أنت الجبل له، طلب منك أن يدعوه. طلب منك ان تخبط له قلبك ان يكون متوكلا عليه وحده ان يخلص له في هذا يخلص له في الإخباب يخلص له في التوكل ان يصوم له اللي يصنه معاملة مع من مع الله الحج معاملة مع الله هذه الأعمال التي هي في أولاقة مع الله تحديدها الشرعي اسمه النسب الى القولة ما هو الغلاقة بينك وبين الله فيما لا يدخل فيه إلا علاقة مباشرة بينك وبين الله إلا هذا النسك لابد أن يكون لمن؟ لواحد كذلك يوجد علاقات أخرى؟ ما؟, ما؟ هي علاقات الأخرى؟ مطلوب منك أن تحب فلان ليس لأنه اسم فلان وراك اللسفة فيه هي الحل المدار عليه ان تحب المؤمن ان تحب المسلم ان تبغي بالكافر ان تبغي بالبدئي وان تحب العابد وان تعادل كفر وتضربهم وتسمح بهم وان تحسن المسلمين اذا في علاقة حب ومعاداة مطلوبة منك وهي طاعة لله فيها القصد والطلب فيها القصد لله ان تقصد الله بهذا الفعل، يانه طلب منك اواغر بألاقات حب بين الناس وبغض بين الناس إحسان إلى الناس عدال الناس ولا لجماعة بغض لجماعة هذا التوحيد هو الثاني أن يكون النسك لواحد توحيد النسك ثانيا ولاقات بينك وبين من يحب الرب ومن بالحب والولاء والبغض والبراء وهو الولاء والبراء فقط هذا الانسان أن يسأل يشتري أنا أبيع أنا يتزوج أنا يرزق الولد أنا يكون له الأخ أنا يكون له الأب أنا, أنا يكون له الأم أنا يسافر أنا يتحرك إذا في هناك أقبية طريقة لسفرك طريقة لإقامتك طريقة لتعاملك مع أبيك طريقة لبيعك طريقة لشرائك هناك أقبية وأحكام لكل ما ينتج ي... ي... ي... ي... ي... له عليها الحياة. في كل أمر تمره كيف تلبس؟ هل كيف تتزين؟ كيف تتطيب؟ كيف على أي هيئة تنام؟ على كيف تصافح الأخري؟ كيف تقضي حاجتك؟ كيف تتعامل زوجتك؟ كيف تعاشر زوجتك؟ كيف تنام زوجتك مع زوجتك؟ أكبيه في كل شؤون الحياة، في كل شؤون الحياة. إذا وهذا فيه هي. في قد بالله ان تحصل هذا الفعل امتثال امر الله سبحانه وتعالى فهذه اقضيه وتشريعات مما مما تاخذها من واحد ولا تاخذ بها الا واحد الى ثالثا القضاء والتشريع لان قد الانسان وطلبه بتفسيرها بتوضيحها انما هي علاقة مع الله علاقة مع البشر تشريعات واخضية في احسام البشر كلها وفي حالاتهم في عطائهم في ملايهم فهذا اولا التوحيد القص والقلد يقسم الى ماذا توحيد النسب توحيد الولا والبراء توحيد القضاء والتشريع وانظروا لواحد وهذه مسترق الحياة ما في اشي خارج يعني هذه مستقرة لجميع حركة الإنسان. لا يمكن. أنت الآن جالس تكتب، تكتب، وجالس هي تتعلم داخل في هي إرادة لتعالى القصد والطلب داخل في هذه واحدة من هذه السلال أن سك ولا مراقد وداخله كمتر لا يمكن أن تخرج. أشعرت بالتعب، جلست تنفست، أكلت شربت الماء، كنت رباط ركبت السيارة. أنت متحرك لأنك عبد لله. قالوا لكن لا تستحصون. تقول لا تأكل الطعام لا تأكل الطعام كل هذا الطعام كله. فإن هو لواحد. لا تمتثل الا امره ولا تقصد الا اياه لا في هذا الشأن عبادة له ولا تمتثل الا امره كما ترون هذه كما هي عبادة طاعة طاعة لمن طاعة لله الطاعة. العبادة قل الطاعة تساوي العبادة هذا التوحيد سموه العلماء بتوحيد العبادة العبادة ولم نقل توحيد العبادة توحيد الولا والبراء توحيد القضاء والتشريع لأن الولا والبراء عبادة كما ان المسك عبادة والقضاء والتشريع ماذا عبادة فأخطأ من قال من هذا التوحيد العبادة. كل واحد عليك عبادة لانها امتسال لامر وقصدت بها امتسال الامر وان تكون لله انت عبد ما فيه لك شيء ها. لا يوجود حتى الهوى في قلبك لا تسمح بوجوده حتى يأذن به الله اذا هذا توحيد العبادة والعبادة كما نحن نقول لا اله الا الله لا إله، ما معنى إله؟ لا معبود، لا معبود، لا إله معبود. إذن هذا الذي يسمى بتوحيد الإلها أو ت... نفس المعنى أو توحيد الإلهية أو توحيد الإلهية. فهمت؟ لا إذن هو توحيد ماذا كذا؟ الإله. وهذا كما ترون أفعال الإنسان وليس أفعال الرب. افعال الارادة الانساهم الان هذه هذه الثلاث هي الوزك الولاء والبراء القضاء والتشريع هي توحيد العبادة والالهية واضحة؟ المعنى واضح؟ دا معنى الاثبات المعرفة يثبت تثبت لله؟ تثبت لله ماذا تثبت لله؟ هو أفعال على خلقه أفعال تجري أنه يخلق أنه يرزق أنه يحيي أنه يميت أنه يتصرف فيكم فهي أفعال الرب أفعال الرب لنفس هذه لا تكون أمات له سبحانه وتعالى إذن الإثبات والمعرفة أفعال الرب سبحانه وتعالى إذن أفعال الرب الربوبية وله أسماء وصفات سبحانه وتعالى وإن كانت جزءا من توحيد الربوبية لكنها أفردت لأهميتها والخصول الكبيرة فيها تسميت لتوحيد الأسماء ما يهمنا نحن في قضية هو هذه القضية الأولى يعني هذه القضايا بعد ذلك الخصومة فيها أغلب ما تكون معرفية في قضية معرفية ثم إثباتية ولكن ما يتحدث به الخطورة الكبيرة وهي قوية براسة كأنت إذا توحيد العبادة ما هو ما هو توحيد السعال المخلوق هذا إذا توحيد أفعالك ما ليس توحيد أسعار المخلوق. توحيد أسعار المخلوق أسعاره لا تنصرف ولا تنبت إلا لواحد. الرغبة في توحيد أسعار من تخلق. إذا الواحد قال لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله أنه وحد أفعال الخالق فقط هل أعطانا المسلوم الصحيح لتوحيد الألوهية؟ ماذا معنى التوحيد الإلهية لا إلهة؟ توحيد أفعالك إنت تثبت لي أفعاله هو هذه ليس توحيد الآن أفعالك إنت إراداتك إنت لمن متوجه فشرك المشركين عاما على مدار التاريخ اول مصيبة واول شرك وقع في تاريخ البشرية بالنسبة لما هو شرك من؟ ابليس شرك ابليس هل نسب الى الله الان سنتكلم هل قال عن الله في توحيد الانوهية قال شيء في تلحيد قال شيء قال انت مش خالق انت خالق معك انت رازك هل قال هذا؟ ما قاله ولكن هو إرادته توجهت أن لا يمتثل أمر الله فسعل فعلا لم يأمر به الله وهو خلاف أمر الله إذن لما هو نشأت إرادته هذا إبليس نشأت إرادته لم تكن ممتثلة أمر واحد ولا مقصود بها الواحد ولكنها ممتثلة أمره وتقصد هو نفسه الشرك إخواني هو فعل الإنسان وليس هو نسبة في أصله وإن كان هذا من الشرك ولكن وليس هو فقط لنقول هو أن ينسب لله عز وجل شريكا معه في فعله ولكن الشرك هو أن يقصد في أفعاله أو ينتفل أمر غير هذا الواحد حدوه الشرك هذا هو مؤشر. نحن ضد التوحيد. الآن لنتابع القضية وإن كانت وإن كانت بعد بعدما تكتمل الصورة كاملة. ننظر الآن إلى الإنسان. إحنا قلنا حركة الإنسان. أفعال المخلوق لواحد للتوحيد لواحد. نشوف أفعالك ما هي أدواتها؟ ما هي أدوات التوحيد؟ ما هي أدوات الإنسان؟ أدوات التوحيد ما هي؟ أنت ماذا ماذا فيك؟ فيك قلب وفيك لسان وفيك جمل. القلب ما هي؟ ماذا اسمع القلب؟ يقول القلب يقول يتكلم القلب. يتكلم لديك الله يقول يسعل القلب اللي أفعال من أقواله ماذا حديث الحديث الذي جديد والمعالم التي يتكلم بها وتمر على خاطره ومن أفعاله ماذا يحب يكره يتوتل يقصد أفعال وأفعال فالقلبه يقول ويتكلم وماذا والإسان ما يفعل إيش أحيانه والجوارح ما هي فعالها ولا ينبغي للقلب ان يقول ويفعل الا ما هو مأمور به وان يتنكب عما هو منهل عنه من القول والنسان لا ينبغي له ان يقول الا ما هو مأمور به وعليه ان يتنكب ويبتعد عما هو منهي عنه وكل شيء فيه احكام فيه قضاء وتشريء فيه كل شيء وكذلك الجوارح لا تفعل الا ما هو مأذوم او مأمور به فاذا هذه الاوامر او هذه الافعال والاقوال التي يقولها الانسان والتي يفعلها الانسان هي اوامر الرب عليه فإذا انكثنها فهو مطيع لله وإذا عصاها فهو عاص لله عز وجل ولا يوجد قول ولا فعل سواء للقلب أو اللسان أو الجوارح إلا ولله فيه أمر لأن الله أرادت له لما أرادت له يترك فيه شيء معين يقول هذا ما أعطيتك فيه حكم ممكن لأن يقول لك أنت لا تتحرك أرسلت عيني لبيضني ثم يترك لك ثلاث أرباع الحياة من غير توضيح هل هذا سريحتي؟ حاشا كل ذلك إذا هو لما قال لك من لحظة ما عقل إلى يوم موتك وأنت عبد لا تتحرك إلى ربي إذن عليه أن يبدأ جميع حياتك بالأحكام ماذا تصنف كل شيء في كل شيء من أمور الحياة الإنسان عندما يقول قلبه هو يفعل او يقول لسانه او تفعل جوارحه هو ممتثل لامر الله سبحانه وتعالى فهذا باعتبار الجوارح الان نظرنا هنا باعتبار ماذا اصل الفعل وهنا باعتبار تقسيماتها في علاقاتك وهنا باعتبار ادوات حركاتك هنا باعتبار اصل الفعل, نظرنا الفعل اما طلب واما طلب وهنا نظرنا باعتبار ولا مع الله ولا مع البشر ولا تحديدة تحديدها في اسلوب عملها مع الآخرين هنا نظرنا الى اجواتها هي واحدة كم ترم القض والطلب هو ان القض يكون بالقلب واللسان والجواله هو يكون محجدة والمعرفة تكون بالقلب واللسان والجواله ممكن هي واحدة لكن نظرنا كل واحدة الى الى احدة من الذي يعمل هذا الفعل؟ من هي الجارحة؟ او هذا أولقى مع من؟ او هذا ما نوعه هذا العمل؟ ما نوعه؟ هو قصد؟ هل هو طلب؟ ما مع من هذا القصد؟ مع الله؟ مع البشر؟ مع هنا نظر نظرنا الى ادوات شركة الانسان ادوات افعال المخلوط فهذا الاوانب الاوانب التي يطبق فيها القول والفعل فيه هذه هي ولذلك السبب قالوا الإيمان قول وعمل قولوا وعمل قول من قول قبل وبسان وعمل القلب ونشاء وقالوا التوحيد لواحد هو توحيد القبض والفرق وقالوا التوحيد هو توحيد الأرهية الذي هو التوحيد النسك الذي هو توحيد ولا البراء، الذي هو توحيد القضايا والتشبع واضحة كيف جاءت عبارات العلماء في كل اسم؟ كيف جاءت العلماء قد لا يكون انشأوا مثل هذه الكلمات بهذه الطريقة التي قلناها لكم لأن العلماء أغلب ما ينظر إذا الأمر ينظر إلى النص هذا النص ايو نباركو لنظروا الى التوحيد او الاوامر الالهية باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود الناس نحن كيف وجدناها الآن؟ كيف هذا اعتبار حرشة الانسان يعني كما ترى فهمتوا ايش المقصود؟ يعني كيف العلماء جابوا القذ والطلب من يم من النص ما نظروا؟ والله افعال الانسان فقط في كل حياته شامل للقذ والطلب فاسعال الانسان ينبغي ان يحيد القذ والطلب ولكن لكن ماoverline انلاحظ ان بعض النصوص في اوامر لا تفيد قدرا وبعض النصوص تفيد طلبا طلب من الله وبعض النصوص تفيد نذرا وبعض النصوص ايضا الى ما ان نذروا للتوحيد نذروا اليه واتقوه من الله كلام لكم هو اشتقاق التوحيد من اي من حركة المخلوق حركة المخلوق من اجل ان يبين لكم مطابقة الشرع الذي اخترج استخرج منه العلماء هذه الامور ملاقعة بمن؟ بحركة الانسان انها مضبوطة حركة الانسان باين؟ من مطوص الشرع ما فيش مفارقة بينهما فإذا لما تنظروا الى كلام العلماء يا عائل ملاقوية التوحيد التوحيد التفضيل الطلب وإثباث المعرفة من ان جاء بها المنجة طيب هو الآخر والقرض والطلب وعند الإلمان هو توحيد الإلهية كيف لا يفهم كيف تأتي الأمور ويظن أن هذا خلاف صالح ثم ينظر الإيمان قول وفعل ما هو ارتباطه بالتوحيد ما هو ارتباطه فكما رأينا الأمور كلها عادة معنى واحد هي مشتقة من قوله لا يبقى ها. لا فعل ذكى إلا لا يجوز لك أن تفعل أمرا إلا بأمره ولا تقصد سعبا إلا له هذا القصر الآية فيها نقطة مهمة وهي الارتباط ما بين كل قسم الأخ نتعلم هذه الكلمة وأعلمه من كلام بعض الأمتنا والغالب في كلام أئمة الدعوة النجدية رأينا فيهم كراما رأينا عندهم كلام؟ وهو صحيح لكن لا بد أن ننبه على بعض فهم الخطأ له بعض فهم الخطأ له الخطأ الفهم له الآن هل هناك ارتباط ما بين توحيد الإلهية وتوحيد الربودية وتوحيد الأسماء والصفات فيها ارتباط هل يمكن نتسور إنسان عنده توحيد الى الربوبيه توحيدا صحيحا تاما كاملا ومع ذلك هو مشرك في اولهيته هل يمكن لاستاجب هل العكس ممكن يتصور إنسان عنده توحيد الألوية التوحيد الكامل, الكامل وهو ناقص في توحيد الربوغية فإنتنا عليهم رحمة الله قرروا أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوغية بمعنى لا يمكن لإنسان أن يخضع لواحد حتى يكون هو لا يعتقد أن هذا الواحد يستحق خضوه ولا يمكن أن ينتقل